وكيف تكبرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله رسوله ومن يعتصر حراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وتقاته ولا تموتن إلا تَسْمُد وَتَسْمُد بِحَفْلِ اللَّهِ جَمِيع فانقرن عمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فان لف بني نقول بكم فاللف بني تُنْبِئُ نِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ جِئَ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى سَفَا حُفْرَةٍ منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون قد لكم أمة يدعون إلى الخير وَلَا تَكُومُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتِ وَأُولَا يوم تغير دوجوه وتسود دوجوه فأما الذين سودت دوجوه هم أكفرتون اَيْمَا غِفْمَذُ قُرْ الْعَذَابَ إِنْ كُنْتُمْ تُمَتَّهُون وَأَمَّنَ الَّذِينَ يَوْمَ ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله wa ومن... mang